هذه الشيلة بمناسبة زواج فضي عليان المضيبري كلمات و المنشد عبد السلام فهد عليك يا ابو فضي ما اسقتلك عذري ولا معذور على حفلة فضي باشاغل الموالي والشيلة وضيبة شغل الموالي والشلاه هلا يا مرحبا عند ابني مضبر والبخور يدور على صفر الدلال وسوق والبن وفناجيلة تراحي بالمحبة والنقا والخاطر المسهور أقول عن ابني مضبر هلا سومه قابله على حفله فضي شغل الموالي والشيله على حفله فضي من ركز من اللي عليه يدو تجي من واسع الابواب للمجد ومراسله هل <متحدث> سيوف ورمح وعد لي من عايز تمتد الشوط يجيك العلم يعدها والزمان يطلع محصيله حاصل ابن رشيد عزوتي والبيرق المنشور على رغم الزمان اللي تحدى ما بها على وقت يوم المغازي ما يجي حق سور يا كم فارس خذو سيفه من يدهو خذوا خلف على وقت مضايوم المغازي ما يجي يا كم فارس خذو سفا من يدهو خذوا خليلنا يا يسخذوا سفا من يده وخذوا خلاح هلا يا مرحبا عند ابني مضبر والبخور يدور على صهر الدلال وسوقه والبن وفناجيلة تراحي بالمحبة والنقا والخاطر المسرور أقول عن بني مضبر هل العزو مقابيلة عنك يا بوف وضي ما عدري ولا معذور بشغل الموالي والشال مواقفنا تشرفنا وتجبر خاطر المكسور ومن يبغى ذران سلم من وقته غرابيله بني مضر محرك هالزمان اللي عليه هيدور تجي من واسعة لأبوابي المجد ومراسيله هالسوفور <تصفيق> ما عادلي من هاي أصيلة يتيك العلم عنها والزمن يطلع محاصيله بني رشيد ربعي عزوتي والبرق المنشور على رغم الزمن اللي تحدى ما بحيله على وقت مضى يوم ما يجي هك صر يك فارس خذو سفه من يده خذو خاله على وقت مضى يوم ya kem faris khadaw sayfa min idihou khadaw khaylah ya kem faris khadaw sayfa